إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ هُنَّ إِلَّا امْتِحَانٌ لَّكُمْ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 وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحاتون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات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 يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقى واتقوا الله الذي اليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان يحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا طيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم وإذا طيل شز فشز يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يَدَيْنَ جواكم صدقا ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم فأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فَإِذْ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأطيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون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 اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار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 استحبذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحات قُلْنَا الله وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ في الْأَذَلّ كَتَبَ الله لِأَوْلِبًا أَنَا وَرَسُولِي إِنَّ الله قَوِيٌّ عَزِيز لا تَدِينُ الظُّلْمَ مَنُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ من حات الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم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 ولولا أن كتب الله عليه الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَضَعْتُم مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمْهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ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 للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورغوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا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 وَمَنْ يَقْشَعِرُ نَفْسَهُ فَوْلَا إِلَّا كَهُومُ الْمَفْنُونُ وَالَّذِينَ نَجَوْا قَالُوا رَبَّنَا وَفِّرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ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 لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أَشَدُّ رهبة في صدورهم من الله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 ذلك بأنهم قوم لا يعطلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر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 وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون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 والله الذي لا إله إلا هو علم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القتل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 يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء اتقون اليهم في الموات وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وانياكم ان تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاة تسرون إليهم في الموتة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَمَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُقُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُوءِ وَوَتُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ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 إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مِنْ ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمن بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير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 وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَتَّهِ فَاللَّهُ الْقَدِيرُ وَاللَّهُ وَفُورٌ الرَّحِيمُ لا ينهاكم الله عن الذين لم تقاتلواكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم ان تبرهم واتقوا الله ان الله محب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وما يتولهم فأولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أجرهن وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِلِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ي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 يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوم من غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب بسم الله الرحمن الرحيم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 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّاً كَأَنَّهُمْ بُنِيَانُ النَّارِصُوصٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ لِمَ تُزْلَنِ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا مَا زَوَّى أَزَا وَاللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ نُصَتِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ فَلَمَّا جَاءَهُمْ البينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام فالله لا يهدي القوم الظالمين يُرِيدُ نَافِقُ فِئُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُ نُورِهِ وَلَكِنْ هَلْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ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 وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم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 قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاطيكم ثم ترتون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون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 قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ اتِّجَارَةِ فَاللَّهُ خَيْرٌ رَّاسِطِينَ بسم اللَّهِ الرحمن الرحيم إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ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 ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفطهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يفكون وإذا طيل لهم تعالى يستغفر لكم رسول الله لوا ورؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سَمَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَوْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَوْفِرْ لَهُمْ لَا يَعْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِطِينَ لَا يَفْطَهُونَ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافضين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا ترهكم أبوالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور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 وَلَئِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا كَفَّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ الْجَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ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 وَإِن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عندهم أجر عظيم فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأُطِيعُوا وَأَطِعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُقَشِّعْ نَفْسَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُسْرِفُونَ اِن تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيُؤْتِكُمْ أَجْرًا حَسَنًا وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَلِيمٌ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 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأطيموا الشهادة لله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 وقالتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحر وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتضي الله يجعل له من أمره يسرا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 فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته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 مَكَيْدٍ مِنْ ضَرِيَّةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا هَٰذَا رَسُولُهُ حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا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 الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور الرحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم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 قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صوت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملا ئكة بعد ذلك الظهير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 يا أيها الذين آمنوا قُو أنفسكم وأهلكم راقو دها الناس والحجارة عليها ملاك ظلا ظل شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.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 حسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربهم فَنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِطِينَ وَاغْلُوبْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جهنم وبئس المصير ورد الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وطيل دخلا النار معت داخلين، وضرب الله مثلا للذين آمنوا مرأت في العون، إذ قالت رب بني لي عينك بيت في الجنة ونتني من في عون وعملي ونتني من القوم الظالمين.